الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم هذه, المادة لكم هذه الماده إن إليه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد بالله سيئات الله لله فلا مضل من إنه يهده شرور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 فيها ما يحزن وفيها ما يسعد فيها الخير وفيها الشر وكذلك الناس والبشر فيهم الخير وفيهم الشرير وفيهم الطيب وفيهم الخبيث تجدون الناس فيكم معادن وخياركم في ا ل ج ا ه ل ي ة خياركم في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا فقهوا أ ت ع ر ف و ن وتدرون من هو أ س و أ الناس و أ ر د ء الخلق تظنونه ظنا ولكن أ س و أ الخلق و أ ر د ى البشر من اتصف بصفات الكفر والنفاق والظلم و ا ل د ن ا ء ة وغيرها من قبيح الخصال وذميم الفعال وسيء ا ل أ خ ل ا ق ورديء الطباع قفوا معي قليلا مع شخص رجلا كان أ و ا م ر أ ة هو عدو للنعم خصيم للمواهب يحزن إ ذ ا ر أ ى متفوقا يكاد الغم يقتله إ ذ ا ر أ ى ناجحا يكاد يموت غيظا إ ذ ا ر أ ى في ميادين ا ل ح ي ا ة موفقا ت س و ء ه الحسنات وتسره السيئات يفرح للنكبات ما تظنونه إ ن ه ا بعض أ ن ف ل و ن ز ا ل ن ف و س في ا ل خ ط ب ة ا ل ر ا ب ع ة من أ ن ف ل و ن ز ا ل ن أنفلونز ف و س رقم أربعة أنف الونز النفوس رقم واحد كانت عن الطمع والجشع وحب الدنيا أ ن ف ل و ن ز ا ل ن ف و س ا ث ن ي ن كانت عن الظلم والعدوان و أ ن ف ل و ن ز النفوس رقم ث ل ا ث ة تحدثنا فيها عن بعض ما في النفوس من الكبر ومن العجب والغرور و أ ن ف ل و ن ز ا النفوس أ ر ب ع ة وهي ستمتد إ ل ى أ ن ف ل و ن ز ا النفوس سته ة أ ن الحسد والحقد الحسد القاتل وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قديما قاتل الله الحسد ما أ ع د ل ه ب د أ بصاحبه فقتله ولذلك قيل الحاسد ظالم ولكنه في ا ل ح ق ي ق ة مظلوم ل أ ن ه في هم يدوم وفيه وفي هموم وغموم هو عدو النعم قولوا لمن ظل لي حاسدا أ ت د ر ي على من أ س ا ت ا ل أ د ب أ س أ ت على الله في حكمه إ ذ ا أ ن ت لم ترض ى لي ما وهب ف أ خ ز ا ك ربي ب أ ن سد عليك أ ب و ا ب الطلب الحاسد يتضجر ويغتم إ ذ ا ر أ ى الناجحين من حوله لا يحب التفوق والنجاح يريد أ ن يكون الناس مثله فاشلا خاملا عاطلا إ ن تمسسكم ح س ن ة تسوؤهم وان تصبكم س ي ئ ة ي ف ر ح بها شيء عجيب شخص يفرح لنكبات الناس بل يسره ذلك هل ر أ ي ت م أ س و أ من, من حاسد ا ل ق ر آ ن دقيق في أ ل ف ا ظ ه وفي مصطلحاته وفي تعبيره وفي تصويره للقضايا س م الحاسد شرا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد الحسد شر محض صاحبه ا م ت ل أ قلبه ب ا ل ك ر ا ه ي ة والبغض لجنس البشر وللناس ولذلك لو أ ر د ن ا أ ن نذم الحسد نذمه ب أ ن ه من صفات إ ب ل ي س ما الذي منع إ ب ل ي س من أ ن يسجد ل آ د م عليه السلام حسده مع كبر وتعال قال أ ن ا خير منه من خلقتني من نار وخلقته من طين وجاءت ا ل ج ر ي م ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ل جرم عصي الله به في السماء كان بحسد إ ب ل ي س و أ و ل جرم وقع في ا ل أ ر ض ك ج ر ي م ة قتل كان بحسد قابيل أ خ ا ه هابيل واتل عليهم نبا أ بني آ د م بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبلا من احدهما ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين حسده لان الله تقبل منه ولذلك كانه يتضجر يقول جل وعلا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آ ت ي ن ا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب و ا ل ح ك م ة و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما وقالوا م ك د خ ل ي ن في ق س م ة الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم أ ه م ي خ س م و ن ر ح م ة ربك إ ن ه تدخل في القضاء و م ص ا د م ة ج ر ي ئ ة و و ا ض ح ة للقدر ولكن كما قلت لك ما أ ع د ل ه ب د أ بصاحبه فقتله واصبر على كيد الحسود ف إ ن صبرك قاتله النار ت أ ك ل بعضها إ ن لم تجد ما ت أ ك ل ه الحاسد في ا ل ن ه ا ي ة سيموت غما وكمدا و أ ل م ا و ح س ر ة وغيظا سيموت ك ل م ا تفوق المتفوقون فهو عدو المواهب اللدود الحسود عدو المواهب يكفي أ ن نقول أ ن الحسد من ذمه وصف به إ ب ل ي س وقتل به قابيل هابيل واتصف به أ ه ل الكتاب ود كثير من أ ه ل الكتاب لو يردونكم من بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا من عند أ ن ف س ه م لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق الله الحسد ع ش ر ة أ ج ز ا ء قسم واحدا بين البشر وجعل ت س ع ة أ ع ش ا ر ه في اليهود فهم من أ ك ث ر الناس حسدا حسدا من عند أ ن ف س ه م وقد تبينت لهم ن ب و ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقالوا علمنا أ ن ه نبي قالوا وما تفعلون قالوا عداوته أ ب د الدهر حسدا من عند أ ن ف س ه م فلم يتصف بالحسد إ ل ا أ ر ا ذ ل البشر وسيئ الطباع من ا ل خ ل ي ق ة و إ ن ه لا يتصف بالحسد سوي و إ ن كان الحسد يكون بين الذين يعيشون في مكان واحد ويتنافسون على مقصود واحد ولكنه كما قال الحسن البصري ما من جسد إ ل ا وفيه حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه وقد حسد إ خ و ة يوسف عليه السلام اخاه ل ل س ا م أ فتامروا على قتله و أ د خ ل و ا الغم على أ ب ي ه م وباعوا حرا و أ ك ل و ا ثمنه ومازالوا يقولون ان يسرق فقد سرق أ خ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه هم لا يعلمون ان هذا يوسف انه الحسد القاتل والمجتمعات البشريه تموج اليوم بالحساد اعداء النعم وخصماء المواهب ما هي اسبابه ودوافعه وبواعثه أ و ل دافع من دوافع الحسد ضعف ا ل إ ي م ا ن و م ص ا د م ة القدر قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ا ل ن س ا ء في السنن وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي لا يجتمع في قلب عبد ا ل إ ي م ا ن والحسد لن تجد مؤمنا حاسدا بمعنى قد ي أ ت ي ه الحسد في ص و ر ة خ ا ط ر ة ع ا ب ر ة ولكنه لن يتمكن منه ولن يتحكم فيه ولن يستغرقه وقد يراد بالحديث لا يجتمع ا ل إ ي م ا ن الكامل مع الحسد لا يجتمع في قلب ا ل إ ي م ا ن والحسد وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي دب إ ل ي ك م داء الامم قبلكم قال الحسد والبغضاء وانها الحالق ة ولا اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين فالحاسد عديم الدين ضعيف ا ل م ر و ة ه قليل الاخلاق نصيبه قله من القيم ومن ا ل س م ا ح ة ومن صفاء النفس ومن نقاء الضمير ومن حب الخير للناس الباعث ا ل أ و ل هو ضعف ا ل إ ي م ا ن و م ص ا د م ة القدر الباعث الثاني التزاحم على مقصود واحد إ خ و ة يوسف حسد يوسف متزاحمين على مقصود واحد حب أ ب ي ه م فلما ر أ و ا يوسف قد نال الحظ ا ل أ ك ب ر والنصيب ا ل أ و ف ر حسدوه وهذا لم ي أ ت ي من يوسف إ ن م ا شيء أ و د ع ه الله في قلب أ ب ي ه تجاهه يوسف ما اشترى ذ م ة أ ب ي ه وما دفع له مالا أ ح ب ه والده فعاقبوا يوسف على ذلك التزاحم على مقصود واحد لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا إ ن م ا أ خ ش ى عليكم داء ا ل أ م م قبلكم في صحيح مسلم قال وما داء ا ل أ م م هذا الحديث من روائع ا ل س ن ة وفيه إ ع ج ا ز قال تتنافسون ثم ت ت ح س د و ن ثم تتدابرون ثم تتباغضون ترتيب لمفردات تقع بالترتيب يتنافس الناس في ا ل أ و ل في شيء الناجح يحسد الحسد يتحول إ ل ى سلوك عدواني بعد أ ن كان مجرد أ م ر نفساني أ م ر نفسي زهجان إ ن ه فلان دا نجح او ما نجح و ا ل ا ث ن ي ن م م ت ح ن ي ن في مجال واحد وفي تخصص واحد ذاك نجح هما نجح اضايق ل أ ن ه ما نجح و... واضايق ث ا ن ي ة ل أ ن ه ذاك نجح لذلك عرف الكفوي رحمه الله الحسد ل ل ه ا بقوله اختلاف القلب على ك ث ر ة ا ل أ م و ا ل والاملاك زول أصلاً إ ن س ا ن ما عنده شيء لا يحسد أ ص ل ا الحسد يقع في وجود شيء زول الحبه ما عنده ب ي ح س د و في شنو ما في ح ا ج ة ب ي خ ل ي زول يحسدوا ز ا ت ه أ ش ا ك د ا كل حاسد هذا مؤشر على نجاحه ل أ ن الناس لا يحسدون عاطلا ولا خاملا ولا سيئا واحد سكران الناس يقول لك حازدني حازدنك في شنو في سكر ا ق د ر ع كان حاسدي النقال ما في ح ا ج ة بيحسدوك عليها يحسدوك في شنو انت متفوق اذا كنت متفوقا فاعلم ب أ ن الحسد س ي أ ت ي ك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم لو ما في تنافس ما بكون ي في حسد والحسد ثم تتدابرون ي ب د أ بعد ذلك في البحث عن المثالب وتوضيح نقاط الضعف ل أ ج ل أ ن ينتقص هذا العلو وهذا السمو الذي حصل ل أ ق ر ا ن ه ثم يحصل بعد ذلك بعد تحصل البغضاء و ا ل ع د ا و ة ا ل م د ا ب ر ة معناه كل يعطي ا ل آ خ ر دبره ما في شكل لكن مع شوي ا ل م د ا ب ر ة والجفاء يولد ا ل ع د ا و ة ا ل ص ر ي ح ة فتحصل حرب ربما تنتهي كما في بعض ا ل أ ح ا د ي ث إ ل ى القتل الحسد يدفع إ ل ى القتل وال... والانتقام كيف قال صلى الله عليه وسلم دب إ ل ي ك م داء ا ل أ م م من قبلكم ا ل أ ش ر التكبر والبطر ز ي ا د ة التكبر والحسد ط و ا ل م ع ه ا الحسد من أ س و أ ا ل أ د و ا ء التي تصيب ا ل أ م م وقد ي أ ت ي الحسد نتيجه وجود طبقيه بين الناس وجود الطبقية بين الناس, الناس تلقاه غنيانين غنى فاحش وسكنين ا جنب بعض وناس تلقاهن فقرانين فقري م ت ق ع لازم يكون في ح س د ديل ب ج د ع باقي ا ل أ ك ل ب ت ا ع يخدوه في ا ل ز ب ا ل ة وباكل أ ك ل بتاعهم ي أ ك ل له أ م ة و ي أ ك ل له ق ر ي ة ك ا م ل ة شوف ا ل أ ش ر والبطر الموجود عند الناس ما بيراعوا النعم بتاعتهم ب ا ل م ن ا س ب ة تعشوف ا ل مناسبات الناس ما في باس ت أ ك ل لكن أ ي ح ا ج ة ع ي ش ة م ا ق ص ة نص ع ي ش ة لمها وديها لناس آ خ ر ي ن بياكلوها عشان تشوف ح ي ا ة الناس كيف ما تقول الناس عايشين في السودان ترف ناس مترفين ترف ذات ه يحيرك ا ل أ ش ر والبطر و ا ل ن ت ي ج ة والحسد قال ثم البغي والهرج البغي العدوان إ خ و ة يوسف قال اقتلوا يوسف ممكن يخلزوا يقتل الحسد يخلزوا يقتل قال لئن بسطت إ ل ي يدك لتقتل لي ما انا ب ب ا ص ط يدي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه حسد بالحسد النفس ا ل ب ش ر ي ة ش ا ئ ك ة و م ع ق د ة لذلك أ س م ي ت ه ا أ ن ف ل و ا ن ز النفوس و ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل ع ا د ي ة س ه ل ة العلاج وما هي ق ا ت ل ة و ا ل آ ن الناس كما أ س ل ف ت في الخطبه ا ل أ و ل ى في ا ل م ق د م ة ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن هي ض ج ة أ ك ث ر من أ ن ه ا حقائق ع ل م ي ة و إ ن ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل م و س م ي ة التي ت أ ت ي في مواسم الشتاء أ س و أ منها في ناس خلوا الحج عشان ا ل أ ن ف ل و ن ز ا الحجزات قالوا ما م ا ش ي ن وفي دول منعوا ناس ا ل رسمي قالوا ما تمشي الحج ياخي أ تخيل اثنين مليون ن س م ة يجتمعوا في مكان واحد عدد المصابين ب ا ل أ ن ف ل و ن ز ا بتاعت الخنازير في السنده في الحج ثلاثه وسبعين ح ا ل ة رقم لا يكاد يساوي شيء مات منهم خ م س ة الناس المات و ا من الاثنين مليون ونص السندي ة الخنازير ن منهم بالأنف الونزة ا الماتوا س ل خ م س ة بس كم تساوي هذه ا ل ن س ب ة كما الذين يموتون بأنف الانفلونزا ا ل م و س م ي ة أ و بالزحام أ و بغيره في ناس ب م و ت و ا ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى زول بيجيب خبرهم ما في ه ك أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يحاربوا الحج والله متم نوره ولو كره الكافرون الحج ما وقف وما حيف ل أ ن ه في ناس توقعوا لهم في موت يقول لك يا دوب الحج ب ق س م ه في ناس يموت يموت في الحج بالمناسبه يتكيف حسن خ ا ت م ة لوزاته يقول لك نحن لاقينا موت في الحج يصلوا ع ل ى في الحرم و ي د ف ن و ا في م ك ة ولا المدينه ة أ س و أ من ا ل أ ن ف ل و ن ز ا تحت الخنازير و ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل م و س م ي ة أ س و أ منها أ ن ف ل و ن ز ا النفوس النفوس ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ع ق د ة الباعث ا ل أ و ل والدافع ا ل أ و ل ضعف ا ل إ ي م ا ن والثاني التزاحم على مقصود واحد والثالث التشفي والانتقام في ناس يدفعهم للحسد أ ن ه يريد أ ن ينتقم فقد يولد الحسد الانتقام من المحسود منه ولذلك الناس بتلقاهم في أ م ث ا ل ه م ا ل ش ع ب ي ة وفي لغتهم ا ل د ا ر ج ة يقولون عين الحسود فيها عود صحيح عين الحسود ف ي ه عود ما ينفع وما ينجح وما يتوفق أ ص ل ا يحرم الحاسد التوفيق لماذا ل أ ن ه لن يعمل ولن ينجز فهو مهموم ب إ ن ج ا ز ا ت غيره فستجده يقف في مكانه يندب حظه ويبكي على واقعه ولا يتقدم واحد برضو تلقاه كاتب واحد كاتب كده كاتب ض ر ب ة أ س د ولا ن ظ ر ة حسد أ ي والله صحيح ض ر ب ة أ س د شفته ي ط ب ك أ س د ما يلاقيك زول ا حاسد ض ر ب ة أ س د انت دائما م ك ت ب ه في العربات ض ر ب ة أ س د ولا ن ظ ر ة حسد التشفي والانتقام يدفع نحو الحسد عياذا بالله ونعوذ بالله من شر حاسد إ ذ ا حسد طيب ما هي صوره صور الحسد ا ل م ج ت م ع ي ة هل في حسد ولا مافي ل سنفزع و يقول يا اخي انت خطبتك دي في وادي والمجتمع في وادي الناس مافي حسد يحبوا بعض وعايشين كويسين واي زول يتمنى ل أ خ و ه الخير ويساعده والناس ماشيه ليه قدام وما في حسد لا على مستوى ا ل ق ا د ة ولا على مستوى السياسين ي ولا على مستوى ا ل أ س ر ولا على مستوى ا ل أ ر ح ا م بل ولا حتى على مستوى ا ل إ خ و ا ن ا ل أ ش ق ا ء ما في حسد أ ن ت يا شيخنا قاعد تتناول مواضيع وقضايا مفتهم ا ا المجتمع هل في حسد في المجتمع ولا ما في ه بعض صوره ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى من صور الحسد التصريح باللفظ الناس بيتونسوا يجيبوا الزول ناجح واحد يقول يقول له فلان امتين والله يكون حرامي تمالكو مالو واحد يقول له فلان ما بيستاهل يقولون يقول لك يقول له يقول له يقول له بنى يكون عينو سير بيت يخ ده ا ل ا ن ت ق ا ص ا ل و ا ض ح و ا ل ص ر يجب ح يقول له فلان ان يكون هناك يقول الحياة ما افعاله ي ن في المسجد ت ل ي والاخرى ه يكون ا و هناك افعاله ش ش ا ا د دي ت دي امك مزورة لتعليق ا من التعليقات التي تنم و على الحسب يقول لك ان ت ت ا ل ي ق ا ت يقول لك ان ت ت ع ل ي ة سمحة ع م ا ر ة سمحة ب ي ت سمح ح يقول لك ان ت ت ا ل ك ي ق ا إلا ت يقول لك ان ب ا ل م ع ل ق ة ي ق ا ت يقول د لك ان ت ت ع ل ي ي فيشنه؟ الانتقاص الواضح و ا ل ص ر ي ح في المجالس ا ث ن ن ا ل ا م ت ع ا ب اذا ذكر احد بتفوق ولو لم يبد ي شيئا ناس قاعدين ذكر واحد بالخير هو اركان ده ما عاجبه يحس ب غ ص ة في حلقه يحس بمراره والم هذا دليل ح س د الامتعاب و أ ح ي ا ن ا قد يظهر ذلك على صفحات الوجه إ ن لم يظهر على ف ل ت ا ت اللسان قد ما يتكلم لكن اكون مضطايق ان فلان تشكر الناس يا أخي مدحه الناس مدحه لمواهبه أين مواهبك وعليك تفرح سيرجع مجالات رخاءا و ر ف ا ه ي ة على بلدك كلها أ و على منطقتك ودعمك نجح ا ل أ س ر ة كلها حتستفيد من الكلام ده ماتضايق فالامتعاض أ ي ض ا من ل ل أ س ف الشديد من صور التحاسد المذموم الموجود ثالثا من صور التحاسد وهذا أ ع ت ب ر ه من أ س و أ ه ا تشويه ا ل س م ع ة والطعن المباشر في ا ل ض ح ي ة ل أ ج ل أ ن ه متفوق في ميدان من ميادين ا ل ح ي ا ة أ و في مضمار من ساحات النجاحات والتفوق والعلوم والمعارف فيطعن فيه بتشويه سمعته والطعن في عرضه ومعظم الطاعنين في ا ل أ ع ر ا ب الوالغين فيها الخائضين في سمعة الناس دافعهم الأول في سمعة إ ن لم تكن كلها بحسدها اي ز و ل تلقيبت كلم لف ه يزول وبباريه ويتتبع ه ويجيب عورات ه ويتكلم عنه وبتفاكه ومرتو ماعرف ا لغوها شنو ويتكلم عن ا في ا ل أ ع ر ا ض بالذات ل أ ن ه ا أ خ ط ر و أ ك ث ر و أ ك ث ر ح س ا س ي ة وهي التي تصيب الرجال في مقتل قصد المنافقون تدمير أ ع ظ م الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في عرضه في ع ا ئ ش ة ولكن هذا أ ي ض ا يدمر ش خ ص ي ة ث ا ن ي ة أ و بكر الصديق أ ن ا بدت ش و ف ا ل ا خ ت ي ا ر دي بالله بس مجرمين اختاروا اختيار عجيب الرسول لم عنده زوجات كتار لكن اختاروا ز و ج ة أ ب و ه ا نفسه سيتحطم ل أ ن الطعن في العرق قاتل وذلك بسبب الحسد تشويه ا ل س م ع ة والطعن المباشر في أ ع ر ا ض الناس بتتبع العورات والحديث عن, عن ذلك إ ن م ا هو من أ س و أ صور الحسد الذي يتفشى بين الناس أسأل الله تعالى أ ن يعافينا و إ ي ا ك م من هذه ا ل أ م ر ا ض والعلل و أ ن يداوي مجتمعاتنا من هذه ا ل أ د و ا ء ا ل ف ت ا ك ة ا ل ق ا ت ل ة إ ن ه ولذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن الحمد لله والصلاة والسلام الله والاه لله على رسول الله وعلى آله أول وصحبه ومن والاه أول باعث من البواعث قلنا لنذكر الناس ضعف ا ل إ ي م ا ن و م ص ا د م ة القدر هذا اختيار الله وربك يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس ربنا انت بتقول ليه الله اصطفيت علينا التزاحم ث ن ن ي ا على مقصود واحد ث ل ا ث ة التشفي والانتقام صور التحاسب التصريح بالانتقاص والحديث المباشر أ ن فلان لا يستحق هذه ا ل ن ع م ة و أ ن ا ل أ و ل ى منه غيره نمر ا ث ن ن ي ا ل ا م ت ع ا ب نمره ث ل ا ث ة تشويه ا ل س م ع ة نمره ا ر ب ع ة منع الخير الذي يريد أ ن ي أ ت ي للناس في ناس من كثره ما هم حازبين ما قال له ادي الناس واحد يشاور يا أ خ ي أ ن ا د ا ر ي و ز ع ا ل ش د ة للناس قل لا زول ه و الناس م ر ت ا ح ة أ م س ك قروشك عليك يا أ خ ي ما تخلي زول يدي ما تمنع الرزق يمنع أ ن يصل الخير إ ل ى الناس حسدا ولا تظنوا ان هذا غير موجود قد, تصل قد يصل ا ل إ ن س ا ن بتعقيده إ ل ى د ر ج ة من السوء أ ن ت لا تتخيلها حتى يروي الناس ربما في ا ل أ س ا ط ي ر ا ل ش ع ب ي ة يصورون ص و ر ة هذا الرجل الحاسد تصويرا عجيبا يقولون ا ل ر ج ل الحاسد دام الملك ن ا د و قال لي يا خ اسمع أ ن ا داير أ ك ر م ك و أ د ي ك ح ا ج ة تطلب أ ي ح ا ج ة تطلب أ ن ا بديك ليا لكن جارك بديه الضعف يعني لو قلت ي د ا ئ ر عشره بغرات ب ن ا د ي ك عشره بغرات وجارك عشرين د ا ئ ر م ا ئ أ ل ف ب ن ا د ي ك م ا ئ أ ل ف وجارك مائتين الراجل دا ما داير الخير يصل لجاره قال له افق عيني وفق عيني جاري أ ن ا قال لي ق د ل لي عين و ا ح د ة و ذ ا قدي لي اثنين مش دا تعمل دبل اي ق د ل لي عين و ا ح د ة معناها جاره ي ق د ل له عينين و الاثنين الهي كذل أ س و أ من هذا الخلق يا ز و ي ياخي يا أ ده خير قول ادعوك ل يا أ ح م د خلي جارك ي د برضه لكنه لا يريد جاره أ ن يعلو عليه هذه م ش ك ل ة إ ي ص ا ل الخير منع إ ي ص ا ل الخير للناس ثم نختم ا ل خ ط ب ة بكيف نداوي الحسد وكيف نقلله ونمنعه المعالجات أ ي واحد فينا قاعد فيه مقدار من الحسد طالما هو من البشر لازم و أ ص ل ا الحسد لا يقع بينك وبين من لا تعرفه و أ ص ل الحسد يقع في د ا ئ ر ة المعارف يعني شنو ا ل آ ن في زول في أ م ر ي ك ا غنيان غنى شديد لو قال ل ك في زول في أ م ر ي ك ا اسمه جوزيف م ن و ك د ه ما عارف عنده م ي ة ع م ا ر ة ما فارقه معك أ ص ل ا ت ب ق ان شاء الله يكون عنده مليون ما لا ب يظهر عليك لا ب يفشرك لا ي ت ب و ب ر عليك ولا يقارنوك ا ن ت ب ه ا ل ن ا س ع ش ا ك د ه ما حيكون في حسد طيب الزول اللي عنده ع ش ر ة أ و م ي ة ع م ا ر ة ده ما عندك بينك وبينه ع ل ا ق ة لكن في بلد واحد ممكن تحسده ل أ ن ه حيتكلم عنه ناس كثير وانت حتسمع كثير عنه وكنت بتحب هذا المدح يكون ل ك أ ن ت وبالتالي ممكن تحسد لكن سيكون الحسد أ ك ب ر إ ذ ا كان جارك تراه كل يوم و ل ي ل ة كل يوم مغير ع ر ب ي ة وكل يوم راكب له ح ا ج ة ج د ي د ة وكل يوم عازم له ناس وداخلين و ا ل أ ن و ا ر ش غ ا ل ة و ا ل ض ب ا ي ح ش غ ا ل ة وانت خشمك ملح ملح والله تحسد حسد تحسد يادوب تحسده وكان ود عمك ممكن يقع الحسد ا ت ر ليه ل أ ن ه حتلقى البيئه ي بيسموها لوفي هي ا ه نفس البيئه تحتك وبالتالي الحسد يقع دائما في د ا ئ ر ة المعارف ا ل م ش ت ر ك ة وهذا الذي عبرنا عنه بقولنا التزاحم على مقصود واحد يعني لا يتخيل طبيب مثلا يحسد جزارا ز والله ج ز ر و ا فاتيع ل ي ه وفي دكتور بدو يشتري ي منه ا ل ل ح م ة الدكتور ممكن يحسد ج ز ا ر ل أ ن ه ما مجاله لكن تلقى ا ل أ ط ب ا ء في و س ط في ت ح ا س د الجزارين في و س ط في ت ح ا س د النجارين في و س ط في تحاسد وهكذا ناس الخدار فارشين جنب ع ض ممكن يكون في بيناتهم تحاسد إ ذ ا ضعف ا ل إ ي م ا ن وقل اليقين فما الحل أ و ل ا ينبغي أ ن تعلموا ان الحاسد من الصعب إ ر ض ا ؤ ه إ ل ا أ ن تتخلى عن مواهبك الحاسد ي ر ض شنو ت ف ج ان ر أ ن ت عندك ج ر و ش ه حاسه في ج ر و ش ك ما تقول لي ما يحسدني ما داير يحسدك أ ي أ م ش ي ا ل ج ر و ش ك ديال م ي ه ا في ا ل ب ح ر وابقى مفلس زيه بعدها خليك ما, بعد ما بيحسدك الحاسب من الصعب ي ر ض ا ؤ ه ل أ ن ه لا يرضى إ ل ا إ ذ ا تخليت عن مواهبك وتنازلت عن مقدراتك ل ل أ س ف الشديد لكن الحل ا ل أ و ل بالتوحيد من علم أ ن الله هو الذي يقسم ا ل أ ر ز ا ق ويدبر ا ل أ م و ر ويصرف ا ل أ ش ي ا ء و أ ن ه يفعل ذلك ب ح ك م ة ب ا ل غ ة و أ ن ه حكيم قدير قوي و أ ن ه ي ب ت ل الناس بالنعم و ي ب ت ل الناس بالنقم و أ ن الغني والفقير كل يتقلب في, في بلاء الله ت عطاء ا ل ى ع و م ن ع عندئذ لن تحسد أ ح د ا ولذلك قال صاحب ا ل ج ن ة ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ذ ا أ ي ق ن ت بذلك ف إ ن ك لن تحسد أ ح د ا إ ذ ا أ ر ج ع ت النعم إ ل ى مصدرها والخير إ ل ى معطيه و ا ل أ م ر إ ل ى محسنه عندها لن تحسد أ ح د ا التوحيد تمكين التوحيد من القلب و م ع ر ف ة أ ن ما شاء الله كان و أ ن ما لم ي ش أ لم يكن أ ه م يقسمون ر ح م ة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هذا أ م ر الله جل وعلا التوحيد وبالتوحيد يسلم المحسود من حسد الحاسد أ ع و ذ بكلمات الله التامه ة من كل شيطان وهامه ومن كل عين ل ه م ه أ ع و ذ تحتمي بالله وهذا معنى ما شاء الله عشان ا كده لانه ن س يقول لك ل ف ا د حاسب حارة عينه ل م ا ي ش و ف لها ح ا ج ة يقوم ي ع ل ل و الامر ز و م شاء الله قل ا شاء الله, ما شاء الله؟ لأنه لما لأنه ي ج ع الى أ م ر إ ل الله سيسلب المخلوق أ ن يفعل ضرا ر أ و أ ن يحدث أ ذ ن ما ح يفعل ا ل أ م ر ي ا ر لله تعالى ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يعني الله داه ودي م ش ي ئ ة الله ونحن ما ب نعترض عليها لا ق و ة إ ل ا بالله ا ل أ م ر بيد الله يا سلام التوحيد يقي المحسود ويقي الحاسد يقي الحاسد شر نفسه ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ا ل ن ف س ديما فيها شر بتغالبك هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني تفريغ القلب من الاشتغال بالغير ما ت خ ل ي قلبك يشتغل بالناس أ ي ح ا ج ة غير الله ما ت س ت غ ل بها فلان عمل ع م ا ر ة فلان عمل م ي ة فلان يعني نجح فلان ا ل د ج ا ئ ز ة فلان ما عرف ا لقا فلان مشى محل ش ى م الذهب ولجا سته كيلو الله اداه في زول يا عبد يدمو ا ن ي ما كان امشي أ ن ا ازول ما كان امشي كويس تسمع أ خ ب ا ر زيدي قول بس الله ي د ا ه ما في ح ا ج ة مش د ن ي ا دنيا ا ش ا ك د ا ابو الدرداء كان يقول له كيف تقي نفسك من الحسد قال إ ن ي إ ذ ا حسدت أ ح د ا إ م ا أ ن أ ح س د ه على دنيا يا احسد في دنيا ع ر ب ي ة بيت شهادات في الدنيا ت ر ج ي ة ك د ه بروس لقاها نجح في الدنيا لقا مكانه اما أ ن أ ح س د ه على دنيا و إ م ا أ ن أ ح س د ه على دين ف إ ذ ا كان الدنيا فكيف أ ح س د ه على ح ف ر ة من النار ا ح س دين ز في دنيا و إ ذ ا كان الدين ف إ ن الدين أ ر ف ع من أ ن نحسد فيه ما ت س ت غ ب الناس ن م ر ة ث ل ا ث ة دار تعالج الحسد في نفسك أ ح س ن إ ل ى من تحسده ترغم النفس والشيطان على أ ن تسير عكس هواهما د ا ف في نفسك ا ن ه في ذ و ل انت ح س د ت ه ح س د انك انت حاسده احسن اليه وعموم الاحسان قد يقلل الحسد نرجع ل ل ط ب ق ي ة ذ و ل عنده قروش ك ث ي ر ة وجيلان وفقرانين كان بمرق من البيت بعربته يلقاهم سلام الله يبدي لهم شايف روحه و شايف رقبته سلام الله يبدي لهم كويس يعمل ع ز و م ة ما بدعوهم ي ن يجيب اصحابه الكبار كبار كويس ياكلون و ي س ر ب و ن ده المبخل يحسدون إ ذ ا أ ح س ن إ ل ي ه م وتواصل معهم ربما, ربما داوى بعض دواعي وبواعث الحسد و أ خ ي ر ا إ ذ ا حدثتك نفسك ب أ ن ك تحسد شخصا إ ن كان حسدك له في قلبك فاجعل اللسان يجري على عكس ما في قلبك بالثناء عليه و إ ن كنت كارها وبالدعاء له و إ ن كنت غير مريد لذلك يعني مثلا في زول حسدنا كنت حازده قول يا الله زيده حتى لو ما د ا ي ا ل بجوا ي إ ن ه الله ي ز ي د ه خلي لسانك يقول يا الله زيده الناس قالوا فلان ده كويس وطيب وكده وانت قاعد وانت زهجان منه قول لهم آ ي فعلا طيب إ ن شاء الله من الحقوق و ل ا ب و ل من الطقوق ل ي ف و ق واللاشنوق ارغم نفسك خ ا ل ف ة بذلك تداوي بعض ما في نفسك من الحسد أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو وأسأله تعالى أن الأخلاق سيئة سيئها الله تعالى لا إلا تعالى لا إلا يهدينا وإياكم عنا وإياكم الأخلاق فإنه لا يصرف عنا فإنه يهدي هو فإنه هو يصرف يصرف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 اللهم اجعل هذا البلد أ م ن ا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح ا م ت ن ا وولاه أ م و ر ن ا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أ ر ح م الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد